وفي حديث ابن خزيمة في صحيحه لا يقبل الله من امرأة صلاة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغسل والله أعلم